بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج والسماء ذات البروج واليوم المو وشهد مُوشهود، وشهد مُوشهود. قتل أصحاب الأخذود، قتل أصحاب الأخذود. النار ذات الوقود، النار ذات الوقود. إذ هم عليها قرود إذ هم عليها قرود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا وما نقوم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماء والأرض. من الذي له ملك السماء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 كَتَبَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ فَلَهُمْ عَذَابٌ جَنَّمًا وَلَهُمْ عَذَابُ الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم الفوز ذلك الفوز الكبير إن بقش ربك لشديد ان بقش ربك لشديد انه هو يبدئ الغفور الودود، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد، ذو العرش المجيد فعال لما يريد، فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود؟ فرعون وثمود هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب بل الذين كفروا في تكذيب والله من بل هو القرآن مجيد بل هو القرآن مجيد في لوح محفوظ في لوح محفوظ